قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان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 فانهم يومئذ في العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون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 لا فيها غول ولا هم عنا ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قال كان لي قرين يقول أإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإننا لمدين قال هل أنتم مطلعون فاطلع فراهم في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين افما نحن بميتين إلا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون اذالكَ خَيْرٌ نُزُلًا ام شَجَرَةُ الزقوم إِنَّا جعلناها فِتْنَةً للظالمين إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ في أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَا منها فَإِنَّهُمْ لآكلون منها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 فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَلَدَيْنَا هُؤُنَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا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 الكم الأولين فكلبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليهم في الآخرين سلام على الياسين إننا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن له طل من المرسلين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 فالتقمه الحوت وهو منيم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.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 أم خلقنا الملائكة إلههم وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا ولد الله وإنهم لكاذبون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 وإنا لَنَحْنُ الصافون وإنا لَنَحْنُ المسبحون وَإِنْ كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الْأَوَّلِينَ لكنا عباد الله المخلصين